غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحقة ما الحقه وما أداك ما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 فترى القوم فيها صرعا كَأَنَّهُمُ أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والموت فكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن لما ضغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصول نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدة في يومئذ وقعت الواقعة وانشطت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فالقوم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون, تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما منوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أم كتابيه أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما هنيئا بما أسلفتم في ليام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لموت ولم أدر ما حسابي يا, يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون دراعا درعها سبعون دراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لا يحط على طعام المسكين، فليس له اليوم هلا حميد ولا طعام إلا من غسليم، لا يأكله إلا الخاطئ.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 غير not عليهم of them, but I'm not afraid of them So I'm not afraid of what you're saying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 وَمَا لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَنْ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وإنا لنعلم أَنَّ منكم مكذبين وإن إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله